يعني فيه كلام على أسان بن زيد و بن خطار حسنا فأنا أردنا أن أردها عليكم و أنه يتعلقنا دي. طبعا إذا كانت أفضل بقرار فيه خلال تذلك يقول في أسان بن <تصفيق> يقول أسان بن زيد كان في معركة مع كاتر أمهاء الكاتر كان يريد قتل أسانا أسانا تذلب عليه ففقت السيط من يليه فقال الكاتر لا إله إلا الله محمد رسول الله وثانا يخصه الان يخصه يعني كل حال بالله الجزائرية معناه ينقصه أيوه وثانا يخصه الان يعني مليوها بعدين انتم هل يشتر يخصه اخذ طويلة؟ صحيح وعاد ولكن عبر رجاءة الله الجزائرية ما يعني يخصه ينقصه لما يقول كل جزائر انه يعني من العلم اي ناقص من علم هذا مغطل عدم تلم الحقيقة وما يقول اللح. القرابي الرسول رجل ساكي ارتحابه سلاغون الرسول الله يعني رجل ساكي ماذا يعني ساكي رجال تشكوته يعني عاليون لكن هذا هذا هذا سيء في ال هذا كونه يعني ينقصه غيره لكن نقص هذا هذا الذي وضعه الله هذا اللي بعده قاعدة ورجع له الشيء الربيعي هذا القاعدة كانت موجودة القاعدة فيها غير صحيح وقال قرآن إسم يقصه العلم أي يقصه العلم العين في ماذا فعل يا رسول الله إنه كان خوفاً والرسول يقول له كيتب لا إله إلا الله. لأن هيه ثم أخر لأن الجسم هذا لا يتحرك إلا بعلم. إذا تنظر إلى هذه الحقيقة. ور ولي ج ور جسمه كتحرك بدون علم. ما شاء الله جيد ربنا ونساما يوم هذا كلامك ألا يعني كلامه في أوسانا ويقول كلامك في شريطنا. ما إنه كلام وقح طبيعي. هذه عندنا طاره يعني اتسانا طاره باكو ايوباري كمان ايوه انا في حاجه انا انا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أساته المرسلين وعلى آله وصحبه ومن ترسل خطاه وثار على من هجه من يوم الدين أما ذات فكان الأمر كذلك فرده إلى المشركين كان يعني بسبب يذكر في قصة صحاب الذي جاء هاربا من المشركين فهو ربنا من يتسل إلى المشركين بعد اتفاق هو هو الشعي فهذه الخطة في هذه اللحبة قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه واربا حز الأمر في نفسه ما استطاع الصدر على مرآه وهو بشر من عجاج في هذا الصلح من دنيئة في هذا الصلح من زند في هذا الصلح وهي دائما وأبدا رؤية من هو داعيد عن الدين سبحانه جلالعلي هذا هذا هو هذا البقى النار على عشر أسوار المكان لأنه في أسوار من كلام أبو الحكم أسوى من كلامي عبد الحسن رسول ذا ولا حتى كلام الحسن شيء جدا هو من كلام بالحسن نعم ولكن هذا كلام أسوى مما شدفه نعم يقول أما يعني كلام أسوى من هذا الذي أما لم كان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين فستعلمون موقفه بعد حين رضي الله عنه تعالى وأرضاه أي يريد منقر صديره الله ما أعرف الله ما الله سلام <تصفيق> ما يقول وان شاء الله يحترم يحتر يحتر الناس ويحترم الكلب الأول ما حبده لانه معه سلام <تصفيق> ما يقول وان شاء الله يحترم الناس ويحترم حبده من ويريد ولا ما يعرف قيمة وانما يغفل كما يغفل الجهلاء على انهم قوم هم يعني أفطى من أولئك وأعلامه ويعرضون هذا يوحاجون بجيء أدوائهم بزعمهم محمد الله أعوذ بالله أموره القطيرة رحيم ثم قال يا شيخ من أعظم ما نستخلص من هذه القصة نستخلص منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الشرع ويمثل العلماء والعلماء. وأما أرض من الخطاب رضي الله عنه هو أرضاء يمثل الرأي المشري البعيدين جهلوا الظن. إِذَا اللَّهُ أَعْلَمُ شو تعرف؟ ما جلحوه؟ الصحابة. كل الصياد كتب يوم إنه يتكلم عن النبي وكان يتكلم عن الله. ماشي. الله. ماشي. هلحوظة. هلحوظة. عبوة عبوة آه يعني المسلمين كوانا يعني ادعى ان ليسوا كذلك هذا راوي هكذا والحسابات لا هو هذا غيره كلهم على هذا المنهج الـ المنهج الادي لا افتح هذا ولا اسلام معناتها فهم من هذا هولا هذا كوانا هذا هذا بيكون وقت هدرت لحل سلامه عن الناس إذا شرفت لنا هذا سلام خطيح جدا خطير. هذا سلامه طبيح طبيح الله نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن والآن مع العلامة فالح بن توزاني الثوزان حفظه الله تعالى أكثر الله عليكم يقول هذه بعض المطولات بعض الذين نؤلمون الناس نريد عرضها على الشرق يوجد واسفاً لموطف عمر رضي الله تعالى في عنه في الصليبية أنه موطف الظروب الجهود كما حدث هذه المطولة الرضي الله الأقرار منه كلام الشيعة فأعداء السنة والأعداء والكلاب الأعداء لا يقعد لعمر إلا شيعي أو الموطف لأن عمر رضي الله عنه والكليفة وهو جامل خلفاء فراسدين وهو من الحكرة المبسرين في جنة ومن الثالثين الأولين إلى الإسلام وهو منتشار رسول صلى الله عليه وسلم بعدها بذكر وهو وزيراء فاحباء لا يقع في أحد منافق هذا إلا إلا منافق يبدأ إلا الإسلام هو منافق أو أنه من الشيعة أعدائه السنة لأمر رضي الله عنه وصفه في الحجين الموصف الغير الشيء يجبه الغيرة الغيرة وضعه للخطفات ليس عن سوء معارضه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ذات من ذات الغيرة وضعه للخطفات نعم والأمر <تصفيق> مع خطوة العلمة الناصح الأمين بيد بن عبد الله الجابر حضرة الله تعالى. <تصفيق> صليحة بغض الله تعالى أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مرادوا قبلة أن الصحاب الجيدة وقفة مطبا موضوعون لتركة الليجية ومسلوها والمشارية ضرورة الجهود قلوا الجهود ومن الإراث تفريلا تبتعد عن جاه أو بطار بدأ الجد والأب ما الرؤيا ما قاله عمر في ختام سجودية على ما عنده من علم وما قاله النبي البيض لما صار عليه خذ ما فعله وما قاله أبو بكر وأن عمر الله عنه. قال اولا ثم جاء الى قول تبارك الله عليه وسلم عليك هناك جهل يدع اليوم هذه القارص حاجه ولا هم وانما هو اوقات ها ها رجعت الله وعلى هذا ان تذكر ثم بعد ذلك الله عنه لا ما ظال من إذاء يعني كيف في جديدين فنتلع على الحدوة ومعلى الضادر فضعنا أروبهم بل ولكن إجزم محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يلاقو الطارور ولا يعجل نتائجه ولا يجب التحديد من الشعارة التي لا تصلح إلا النجاح أو إنسان مغلق والآن مع ستوى العلامة صالح بن سعد الحيمي حفظ الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حسناً <سؤال> لله ما جرى بين عددهم ومعاوية رفيا الله عنهما نزع دول حسنا الله؟ ولن يقول هذا إلا آداء الإسلام أو أجناه أعداء الإسلام عميق المعاوية الله عنهما الثانيون الثانيون أول من أسلم من أخطيان الذي الله صلى الله عليه وسلم في جراسه وتعرض عن القطر القطر الشجاع المفتام ومعاوية كاسب الوحي غالب المجهد كاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الله عليه بعد أن أردوا لحظة في الله وحره وعطوه والذي أثناء قبل الذي سرد بعانه ووقع رميلة حتى انتقل إلى رفع الذي يشغل بين بينا وعين ويأتي شرقا أنه تأتي الله وانا مقام الموجين أقول قلني حديما رضي الله عنه وارضاها ومنهم الثلاثة فيما تجد بين المحارف على أجل ولكتب لكم أتاوها من عيد أثمان رضي الله عنه اليهودي القبيل عبد الله أحدى الله أن على سدنا بين الصحابة وألّم الناس على أثمن، ثم ألّم على عريض رضي الله عنه علي. ثم جعلها في الدنيا والجنة كلها هداة، وعند المقسم على سلطان أجارها ولا يدوم كيندا فيه، وهذا ذي ما أبغى نذكره، وعلىه إن الله ان شاء الله ربنا بارك يا رب اللهم صل على محمد وعلى اله صليتهم خذ لك وكن صانع او سماع واديهم يقول لهم لا ليس لدينا اطعام لكن اول صلى الله عليه وسلم الذي وقال فيه لا تدبر هذه فان أحد منكم يطمع ان اخذ ذاته مع تمام رب لا احد ولا ربي فوفيت اعماله دبره اجاءه في هذا الدر بروعياته العقد والسر وما هي هذا لا انتم تميزونها حقا وربك تراب كما تعرفون بين لابن العربي <سؤال> يا رحمه الله <سؤال> ابن العربي يمنالي وانداله في أطرمي أبوة الرمعاتي رحمه الله تعالى وإذا انا نكره أطول للقابوس ابن العربي قادت رأى رس الأحوالين وطاق الأحكام القرآن وقادت العواصم للقواصم وقادت عن عربي أرضي الله عنه من آخر ما تبث كتابه نتيج جديد جديد لطريقة جيسنا على عبد المحسن العفاء البدر حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانه وتو الله والذين آمنوا اتساءوا ولنفسهم عماء ينذرهم الله ويقونا إلا هذين يدونهم من أفل القتول ذلك مثلهم في الثورة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرجت طرأه فآذره la le wa taala lu si yo ji bu wa wa wa ba la naang nu ko na siwa wawan na على ما تضمنه سلامه من انتقاط من الهمامين ابن باز والعسيمين وغيرهم من إخوانهم أهل العلم والسنة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تخلمون دكوة الحمام والآن مع المحدث العلامة أحمد بن يحيى النبي حفظه الله تعالى <تصفيق> فالآن من أمور اللي نساء عرض عليه السردية يعني أن جماعة سناغة الأولى السرية ثانية كلهم قال بعضنا فلاني فقط تنين من خلال كل السردين السناغ لماذا؟ لما سوء رحمه الله في تدريسه قديمة سنوءة فقط تنين لأن الإنزال فعلى حديث اللياء عن الله في الحافظ السنية فكلم الله بنوا عنها ثم لا تنين عن هذه الحافظة اولا <سؤال> انا سقطت هنا اطلب منكم انكم تطلعوا على هذا الاعلان عن برنامج جديد في الولايات <سؤال> المتحده <سؤال> فكرت <سؤال> انه حلو جدا انا رايحه هناك طبعا لا لا لا يكتب لا يكتب الحادث لما بفعله هذا السؤال أقول له السؤال مع كل محاولة حقيقة عن كل ولا نكتة ومشاغلته مقطع هذا الأصلي لماذا لأنه خبيراً العالم ومن منهجه هذا السؤال سببنا له سؤال بس ما بدو يروح في أوروبا في أوروبا في أوروبا في أوروبا hát nem, csak azért, de például, ha valaki ilyen helyen, most hogy a kutyát a kutyánál, mert itt van a magára, hát a kutyánál, hogy a kutyát magára, hát ezért hogy a kutyát magára, hát a kutyánál, hogy a kutyát magára, hát a a hogy Yo no sé nada, yo creo. Como tal, como tal. Ya estamos hablando de que la vamos a hacer, ya la a estar a ver, hay que tener acá tal tal, esto se le a dar mal. A ver, tal en a tener que hacer. Hay que A If <laughs> yeah, yeah, yeah, uh, so there hmm? nah, is a blackjack, it is really beautiful. What's your name? What's your name? are to have a I don't get in from my to بالنسبه للطلاب اللي عندهم مشكله في المناهج الدراسيه دي مش بس عشان قريه هاردوير بتاعنا النهارده فكر ان انت مش لازم انك انك تبدا بس انا كمان انا كمان بقى لو فاتوا الدرس انا استنينا شويه عشان في حاجه كبيره كده عشان انا بكر في دياس و لا يوجد أعلى من تجربة راديس التراقة الطالعة يعني ما هي في الله عز وجل واضح جدا أن الجنة هي عالم هاني يجيبنا كذا كذا، فاذا رأيتم جبرائيل كان ذكره في الجهراء لزير سواء كان أو غير جزائري. حتى هذا الجزائري الذي ردا في نفسه الشيء، تغيره من المتاع الذي متقدم فيها عنو وما وفر الحمد لله رب العالمين. الى ان يفضل شيئا من الامراض التي في انفسهم يسير المسول بإذن الله بغلبهم يعني هذا كل شيء يسير بغلبهم قلتها النسيق من عتمين رحمه الله في اشريطته العلمية لا يعرج على القفايا المنهجية يعني هذه الجماعات الضالبة وهذه الجماعات المستجاوزة وهذا وهذا معروف عند القاسي والجاني بذلك سبقنا للغلب اقول في الحالة الذي يتكلم فيه الشيخ عبد العزيز بن باز وكبار العلماء في وهؤلاء هم يعني المشايخ الكبار في المدينة وفي الرياض وعند الجميع من كبار هالمشايخ الذي يتكلم فيها هؤلاء هذا ما هو صحيح والشيخ من الذي يقول انه هو الذي ضبط المنهج وحده حظه وما يرضى له هذا الكلام الشيخ رديئ لا يرضى له مثل هذا الكلام ومجر هذا ينفح وإن لم ينتفح فتركوا مجالده وارتره الولي يتكلم فيها هؤلاء هذا ما عنده منعج والشيخ رديئ الذي يقول أنه هو الذي يبرط منعج واحده حقه ما يرغى له هذا الكلام حيث يغربي لا يرغى له مثل هذا الكلام ومجره لا ينفح وإلا أن ينتفح فنطرق مجالجه وأجره الأول يعني مثل هذا الكلام هل يدل على أن له غوى وكونه أول كان يقول أنه من أصحاب المناد من ولا تبين بأنه ليس من أصحاب المناد وله يعني هو في طاعة في خيار العلماء في جلالته وهو يقول أنا جو الشيخ البابجي ما يعرف المناد بس <تسكيل> كم هو هذا والمح <تسكيل> والمضغ كلهم يجلونه لا يجدون جلالته وهو يقول أنا جو الشيخ البابجي ما يعرف المناد مسكين ان هو هذا من هو هذا عزيم؟ لأتفل الحزيم المبثل على الناحجة بن وعلى العددات عن من الموافقين البخارث ومن الحزب كلهم يعني يذنون عليه وكذلك بن وكذلك الشيخ عبد المحزي العددات أغلحهم المجائخ والجبار بالحلم الذين يبطروا بيه وإذا كان على ينبح فيهن فلا يجوث فيه ولا يتبع كلامه وينبغي أيه جاء فلا يجب الله المنهج هو نادج عن العلم بالشريحة لأن كان علمه في شريحة أشكال كان بالمنهج المنهجه أحسن وكان على المنهج لأنه ما يعرف المخالفة وعدا لها إلا ما الشريحة العالمي بالكتاب والسنة والفقه وأصول الذهق وأجزاء بعض العلم وراءه هذا لا المنهج هو لا تجول عن العلم بجريح من كان علمه في جريح أتكلم كان بالمناهج أحسن وكان على المنهج لأنه ما يعرف المخالف وعدمها. إلا إذا ما عيش يبيعه العالمي نبي الكتاب والسنة والذكت وعصور الزب وأجوار أحد العلم وما عجبه يوسف انا عطلت المدة متى عشرة دولة بها ثمين علا حتى سعود المرجعية إلى من حقا تكون ومدى ذلك السحناء انظر مثل سعود بات أوسكت إخناصر فارس وما وجدت نالة مرجعية مقت أما في جمع إخناصر كان إذا, إذا أتيره أي جزيرة من سيئة حيث لأحضر الله إلا المرجع جارت إخناصر ومن كان سلام إخناصر السببتين هو الذي لا علاقواه ولو إستقعت فظله إنما بدان الحق <تصفيق> أنا كنت, كنت أرى هذا سلام سيكون سيكون لما انتقلت لذلك الوقت انتقل والحسن حمي يجري وأرى ان افرسيخ ناصر قاربت وعرى ان الوكالة على من من ثلث بدأت يريدون ان يكون من من تحت مطلتهم واللغرين يعني سعسين يريدون ان يكون من من تحت مطلتهم فكلهم وعثنا عرضا يريد ان يكون كهذا ما لا يتعويض فكل يريد ذلك فانا هذا الذي بحثت ان فائحا هارضي هو من الذي يريد ان تكون المساعة من السلطفية عدية اه وكذا ولا انا بطلقيني خارج السلطفية والله بكت لنا والله يومي كل مساعة من السلطفية وانا من بكت ان انا سلطفية تجد انا لا وقد تفكر على صرفيني فلا تدخل لا تستثق إلى ذلك معي الثلاثين هي نسبة إلى الثلن المحمدية وإلى ما كان عليه الثلغ في لأي أرم وجده وفي وعلى يعني بأي مكان وجده وعلى أي أرم وجده نعم وما كان له مثلا لأن يعني مثلا اهل الحجاج يقولون كذا واهل السلام يقولون كذا وحاله. هل كلام ما ينبغي الذين يعرفون المنعج الثلاثي يقولون ان المنعج الثلاثي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحه ما حدث لا يقولوا هذا علماء المجينا وعلماء المنعج الثلاثي لاحد منهم قال كنوا على مناعج كلهم يقولون نقول على المنهج الذي تلقى علي رسول الله صلى الله وسلم والذي سار عليه أصحابه والتابعون من بعدهم بعدين وائمه الحديث وامثالهم نعم جاري okay. محمد بن هادي المدخلي حفظه الله عز وجل الله يقول الإنسان يسعي جاهدًا من أجل المال، لا يفعل. اليوم كذا كذا من من أجل المال. لا يفعل. لكنه يجد أن كل الله بالملح ينافق، من Menedékben, és a سيخنا <تصفيق> في عند عدواني يقال له أبو عبدالباري الإتسيريجي يخصب عدوان ثلاثية وفكر منه بعض الكرام يعني فيه يريد وغارض على بعض العلم حذروا منه العلم فيه تجزير جائدين في, في الدفاع عن قالت له هذين الشائدين ينفقوا فيها قصير أبو عبدالباري؟ هذا صورة درس الفندق الجامع لا فيك يا استاذ متلمس بس ترانس شحنه في بالينس ممكن نطلع درس الجامع ها فوتها هو الان رد عليهم في شهرتين خلاص لا ترجع كمان من الاوله وإنك أنت أجير الله أعدى منها أعدى وكل هذا الجماعة الجماعات الذين على الساعة ونقردت ماذا؟ لما من الغراء والآباء حتى يتألون كل الجماعات وهذا المبنى بعد الدواء وأنا كنت هذا بره كان العرج والجنون في الشغلة. إنه هذا الدرس أن ثقافة الشيخة في البلاد كانت ثقافية، إذ هي ثقافة مقارنة ثقافية. فكل عاصمة تملك مدينتها، كل مدينة تملك عاصمتها. ولا تخلو عن المكان في ha nem dr. Várti, bizony ez a hagyaték áll. Nyitnám, nyomáért, így azt, الإمبراطور هذا المعارف. ده. هذا الغرب السائد نفسه ده. ومن رجيم عمان ده. فارس التفرق. يرى أن في بعض المفاهيم ترى في بعض المفاهيم تحدث هذا المعارضهم. أما أن المعارف الثلاثية والثلاثية والثلاثية. ده. فارس بخان. عمان بعد هذا الكلام. ان هذا السلام على الشيخ بالعطينيين ولا على الشيخ بالبارس هذي ذلك عن امامة الثلاثية ومناصر ان هذه كل الدنيا وبطهد فيها الثلاثي هو لكن هذا الاخواني سنبت في الناس الثلاثية هو ليس لا ينبغي لي هذا التشويري على هذا الثالث وينبغي العبدالباري ان يتأجب وان يعرف قدرنا فيه وان يعرف ان يباري بهذه وليس تكون هم من في ولا في غيره له اهداء الزب وان نفسه ويليح اخوانه بالتجاهة الواجهة المساكل والمعارف صلى الله عليه لا ما هذا السلام هذا على الشيخ بالهدينيين ولا على الشيخ المباد الربعات كان منامز السلسل والمناصلة هذه في كل الدنيا وبعض رضيها السلسل ودخواني لكن هذا الدخوانيه تلبك بالنسبة للغاية وهو ليس لا يدب هذا لا ينضغ هذا التشريك على هؤلاء عبدالله وينضغ للعبدالي ان يتعذف وان يعرف القجرة للزين وان يعرف ان يتعذف وان, وأن, وأن يتعذف من يتعذف يتعذف وان يتعذف وان يريح نفسه ويريح اخوانه في من هذه المساكل والمعارف ألا أنست بالله؟ ألا أنست بالله؟ ويسوبي الله. ألا أنست بالله؟ ألا أنست بالله؟ الله. و يتكلم بذكر هذا الكلام. ليس بذكر هذا الذي لا بالخير. البرباج كان من أفضل الثلاثية وراثة الثلاثية ثم ان رطعنا في الأخوات الثلاثية وأخذهم من جائرة السنة من معرفة اقتراحة الثلاثية وأخذهم من جائرة السنة هذا البرباج السبسة مكتوب لن هذه الثلاثات حتى هذا الهمان لا يوجد وعليه يتأذب ان ما هو طالب العلم ليس اماما وكذلك لأنه مكتب له يعني الثاني بناسبة وليس ان يتجاوز ان يتجاوزها تك أسل ويحال الكهام كل ما يخافنه فإذا كذل الله لعلم أنا وهي كذل الله لسلع علماء والذي يقول انا عالب وجاهل كما قال ابن الاسلول على ان العلم على ان يتأذب ويقوضع لأخوانه ويطلع هذه المهاثرات وهاجب الفتن بارس الله أن أن علي ان في اجنوان والمقرأي وهؤلاء الذين يتأكثر له فلن يكون فيه سلمة ان يكون سلمة الحقيق اسلام غيورا على الجارة الثالبية هؤلاء مجد الجارة الثالبية وخشمه سوابه ثمة لماذا لا يكون فيه ؟ انا هذا تواضع دخل أنا دفع المغاني هذا. هذه الحرب هذه المعارك كلها على شخصي. من تواضع. هذا يصبر ويعمل. ترى صعد وجه سري حارج هل هذا سلسلة معارك ثلاثة سباعين؟ هذا ما هو سلسلة هذا ما هو مصلحين. المصلحين يجرون حملوا و. ما الله لا خلاص. إذا كان لذلك الله خان في كلام يعني يعني إذا كان لذلك الله خان عبرك عنه انتك اتلع انتك اتلع انتك صبر صبر الجرس لذلك الله خان انتك لا أعرف على الاشياء ممت ياه الله إخواني من قبل علمي إذا كنت ميها وإن كنت محذر منه ممن هم أعلم منه وأعلم منه لأن عبدهم بلادهم عبدهم كبار العلم يعني الحكومة السعودية مثل هذا لعل وفي بلادنا لا توجد هذه الحلقات حتى لو العلم في العالم الإسلامي فلا يوجد هذا لا في إيران في ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في المغرب ولا في أي دولة. كان ذلك لأن وجهت دولتها أنها تعينه. العلم. و يأرون بذلك، وما كل المتى في علم السعودية، فما أخف من أن في يوم من الأيام يخرع لهذا المتى رهما على علمه وراء ذلك، إلا أن يكون مطلوب إلى ما يخرع إليه، بما يقتله الله له، بما يقتله الله من هذا الجن العظيم، وكما نسأل الله أن يغفر لنا وأعافنا، تعالى. وأصبح قبل الله يوم ذي مجددا بهذا العدد والقار على هذا المنهج المسلمين الذي استقتنىه وصار بعد استقانه ما وقلت ولا جزء أذكره والقرآن المستجلان في محاضرة القصة الذي كنت ودرت فيه كنت ودرت ولا أزال الدرج ماذا بعد استقانه من حيث تتعوث هذه الامة الامة الاخيانية لخاطة من هم على عادة منه السلفي حقبة منه السلفي تتعوث عشر اثنون عزاق فالفرق فيها الدمور ولا ذقع سنة فيها لان المرجعية بعد الشغنات ارتقلة لان المرجعية بعد الشغنات ارتقلة لا مثل هذا السلام وتسليم الناس ودخول إدخال الجهاز رأس بينه وبين آخر لا داعي لا إيش المفروض أنك مستحيل كان عبد الرزاق محمد بن هذه المثلية حفظه الله ومساعده الجميع طبعا فهذه حقيقة بمجرس طالب العلم من أنه يأخذ المنهج أنه لم يأخذ على السيح ناصر ومن سأنا ماذا على شكلته بأنه يتطرق إلى جميع القضايا في كان السيح في قال على كل هذه الجماعات الأخوان المسلمين التلازين. جماعة السبنية ان يعودوا الى الحق هالي كله يعني على كل هذه الجماعات الاقوال المسلمين انصار الصنة جماعة السباة والصرفين يهودون الى ماذا وإلى الحق وإلى رجلهم وإلى طوابهم فالثيث رجيب كان حاضر منه يسترق مصدخان وقال يا جواه إذا كان هذه الجماعة جعوب الحق فالترابية لأي حق جعيب ويتاني في العطراح أن الحق هو عندها فأيجي لأي حق جعوب فهذا الإذن على هذه الجماعة بالأولى يمت بماذا أنه يومي لا يفتق بين الجماعة لجعل الحق بمالة معظم على الباب اللي يدل على أن يابي صبي حك في زمن جماعة على الحك جماعة جماعة. على أن يابي صبي حك على الحك جماعة جماعة. على الباب اللي. شو سلطة؟ هذا بوف عظيم. سبحانك هذا بوف عظيم. لا يقول هذا أحد من صحفي العزيز. رحمة الله والحمد لله العزيز رحمة الله. لا ابو حامد السلام الله عليه وعلى الله والسلام هذا اساس ابدى على اضطرابي من يقول هذه المطالب فاذا لم من نعرف منهج سلف امثال هؤلاء الى اين فمن نعرفه وان كونه ابن اندى على انه لا يعلم المنهج فلا يكن من يعرف منهج هذا ليس جليلاً على أنه لا يعلم المجلس أبداً فقد لا يعلمهم وقد يعلمهم وله صبر بعض يستطلعه أو يونسي إليه في إرسادات التي تنفعه وقد يعرف أسحاباً ويظن أنهم مستددون من ذلك المجلس الذي يحضرونه أمامه لكن لو أرسلهم المخالفة الظاهرة عنده ما يتعرف هذا النبي نبينا الله جل وعلا به ونعرفه عنهما وأسلكتهما وكتبهما dna That after that أنuckleك والصري Una hopes than a month لمن و lawnratza wa tabii والえامور بالمساعد على الميت على الأن على ما هو هو الإنوب وحصى بقوة نفسع القبيب فلم تعرف في says من أعرف الناس بالسنة ومن أعرف الناس في أهل الزجا في هذا العصر حسنا عرفناه وداخلناه وجالدناه وعسرناه وزنعناه وهو من أعلم الناس في المدينة النبوية في الطرائب والمناهج العقرية الحديثة المخالفة لما عليه السلم الحمى رضي الله تعالى عنه ولا يقول غير ذلك فيه إلا أحد رجليه إما جابل وإما كذاب حافظ فنعود بالله من الإبناء فلا يقول غير ذلك إلا أحد رجليه إما جاهد وإما كذاب حافظ فنعود بالله من الإبناء الذي يفعل في هذا الأمر الذي يقول وفي هو المفرور به عندنا والله طالح الاستخابة ومن دول مصرقته الزعوية الحقيبة ونفسه بعد من اول من جهه طالعه النصر وعن جهه اخرى انا قدم ان اخذ العتوه واليوم صار شيء ثاني ان شاء الله العيش منهم في دروسنا هذه وان ترى ان ما هم تعلموه علينا وعليكم لا نقول جماع اذن الله انهم زين الله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 ha benne van, akkor hát úgy van, nem tudjuk, hogy hol van. Nem tudjuk, يتفكر فقائل فقديو الآية أما هو يقول أن الله لا يراه يتفكر من قلة من قلة جسد باحظه إسلام باطل يتقال من وهو في هذا الباب ولم كما هذا القائد ولا غيره وإنما البال على وعلى قريته وهو رجل رافض العلم ومعروف عند الناس جميعا وما ندري الذي يأرجو به ولا ندري الذي يتكلم في جسد الشمالة آل ولكن أقول هو من سجارة المضاربة أخذ العلم من أهله ومن أهله وعلى أهله ونتكلم الله جل وعلا وستنا وياه وأنه من فلان من الناس أو فلان من الناس يخسر بمسألة فلماذا معنا هذا كما قال هذا القائل؟ hogy anna, amelyiknek a szója van, az az, aki a szója van. Ez a szója, a szója van, az az, aki a szója van. Ez ha le van csalni, annulat úgyra nem tudsz mi a وراحت ورافق من المعلم عبد عن العزيز بن باز الله تعالى فهو رجل ولا حال لسفناء بعد ذلك الى ان نجمع غولان وغدها اموالد وليام امبيا وهذا رجل السوء الثقيل ويشهد الله جل وعلا ان الله العلي taala والان مع فضيله المحقق العلامه عيد من هذه المدخلات حفظه الله ونتعبده جميل. ماذا؟ هذا؟ دخل أو قال دخل سبلا خير السبلات لا يتكلم ولا أحد وشبل خير أخير في آخر عمره أصبح على الكلم؟ أرى لأن هو مدوّن في أسبيه وكون لا يستمد أهل الأخبار ولا يستمد أهل هذا أنا مجازبا لا دليلا عن ظاهره يثبت كوب الغيبين يلومه مشهورا على ويستدل حديث قولي الله تعالى إن الذين فرقو دينهم وكانوا شيعا في, في شيء ويقوم التحلل والتعصب في الأشجار ويرشد إلى العدم من حد السد هذا كان هذا الرجل سند فل... كتب الشعر. من باد أو من عتيق، من أقوالهم ومن تساوهم، فما كان فيها خطأ؟ أي كان غريب؟ لأنه لا يدعانهما ليرجماشما، وَإِذَا الْسَّلِيمُونَ أَرَادُوا عَلَيْهِ أَنْ يا ابو طارق انا ماسك هنا في القصه وترى 85 هو بيقول هو ما بدي اياه في خلينا نكون حنتك ونسمك على الوجه هذا الشيء طواله بطيئه قوي المنهج هذه طويله على الطالب الجد وياريت في مداد ويجرد من خسيمين لأنه لا يمتعني أحد الأطماء إنتاجهم للقرام الهنبياء للرواق أما هكذا في المجالب بأجل أن يجهد في علمهما ودعوتهما وأجول تقافهما محالا هذا لا يجوز ولا بغير وقال دولنا سلك الخالح الاغدة انظامة المجمر في العقيدة ومدpedها انظامات العقيدة يقوله الاسيخ يفتر وهو يقول اعيش ويقول له ان تخترات حال الشيخ وبالأخف تص siguمه機會ata ان اندخينه لانه تختر Jazz show ي quis Jimmy عن العقيد apa Ah, hát nem azó. Ezért azért akarok el. Ezúttal is el akarom lépni. Hát, والأخوة ليزر على غطافه في حصله لا هو الأقوة لمن يقول إنه هالستاذ الكفره من هو من الناس الذين يحذرون تكفيه في القرم ولا يقول الكفر يحد الله من حكم عليه القرآن والجنة والجنة بالكفر لا ولن يأذي تخفر ولا نعرف هذا عبدا فهو من الأهم الحلم وغلعني صحة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 او انه اتقل على الشيخ الماضي احلا عم الله او او هذا لا يبني كلامه على حقيقة ولا على ان. وانما هو مجرد كلام انه هن يكون نصي في القاهرة فيه لا منهم هذا كلام ولا يُخذ إليه في, في ساعة السنت بأحسن من هؤلاء المشائخ الثلاثة. سورة سورة نكلمهم في سخرة. لماذا كلامنا؟ وهذا كلام سيء. كلام لا يجوز له. وعليه التوبة إلى الله وتحمل المشقة فنحن عندنا راتب الحياة. ولا أنا في عقيدة. أنت المحبان. هذا الشعب انتظرنا عليكم لا يجوز له علي ان يتوب الله يتصل من هذا كل هذه الجارة هذا الرجل اذا ضحق مواقفه وتاغر الله من هذه الاغوال يجاله هو الامو يتصل على انه هو متناجد في مثل هذه الاسياء فهذا لا تنفذ لأهل البداء والأهل المبتداء اتبغى انه نقطع بإذن ينفذ ويقاعد على مجلسه أنه هو خطماجي في مثل هذه الأرجاء فهلا من نسي من أهل البداء و من أهل المسجداء يبقى م. أن ينصح على مجلسه الذي جالته هو مؤهد جميع التفادي مجالته هو الأهل ينصح على ما يقول لا أرسل لا أرسل أولد يقول على السلام في مجلس عائلة وخاطبة يتقلم في الشرطان على السيخ يقول لله صلى الله عليه وسلم كان البداية يبقى يبقى سوف أرهبوا الحزة العرب وأبسروا دول الشيخ فالح خيب وعدوا في, في الحج نعم ويبقوا بلقاء الشيخ فالح خالح و نعم الشيخ فالح خالح ويبقوا بالشيخ فالح نعم وللعبته بالغرية اللي تنبلت نعم ينعبته فإن على كيف وإلا فقد صدرت الرمانه من ذاك، في بالحرب، يحررون قضيه على هدف كبار الرمانه، قالوا له على هدف كبار الرمانه، ورموا بما يقوله في بدء هدف كبار الرمانه، ويطالبون بالعداله في حقه من الناس الناس ونشر معايير ومطالبهم يأكلون يعني عزيزة هذا قليل قرصة طوله ثمن ثم يأكل من يبحث معه وبيع ويبحث معه وبالمنحدر فنظر في مستوى العبد <لقول> ويضع ما هو عليه الآن لأنه يمل من نفسه وياه وما عليه بعد بقول الله كان عالس شوقاً أخفالح شوقاً في حال الإخوة الذين الشيخ صالح ما يتكلمون فيه دائما الشيخ صالح الشيخ صالح سعوبي هو المنزدد وغير غالج. يعني يتكلم يزرح جغير هلم على الرجل على منعج التنب فلا يخل كلامه من حالين أن يكون طعباً وإلا أن يكون خضاءاً فإن كان طعباً وهذا هو الغاضب على طلبة العلم الثلاثين، وهذا هو الغاضب على طلبة العلم الثلاثين. الحمد لله.